بسم الله الرحمن الرحيم آل فان من احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم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 119. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم, ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون 110. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن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 ناس من يقول آمنا بالله فاذا اوذي في الله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله ولئن جاء ربك لا يقولن انا كنا معكم الا ليس الله بعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين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 ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يفترون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 ابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون ان ما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكاء alladhina ta'buduna min dunillahi la yamlikuuna lakum rizqa la yamlikuuna lakum rizqan fa bitawqidirillahi rizqa wa'buduhu wa'buduhu waskuluh ilayhi turja'un wa in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 ارْقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِن دُونِ اللهِ أَوْثَانًا وَرَدَّتْ بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ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 قالوا اتنا بعذاب الله الا ان طال اتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين قال ربي surni على القوم المفسدين ولما جاء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 نَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّمْ رَأَتْهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَن نَّأْجَأْتُ سُلْنَا لُوطًا سِيءَ بِهِم سِيءَ بِهِم وَضَاقَ بِهِم ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنّ امُنَجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّمَا يُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً ذَي تَلِقَاوُمّ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدِينَةٍ أَخَرَهُمْ شُعَيْبًا فَقالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ, وارجوا اليوم الآخر وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 وَقَوْمَن وَفِرْعَوْنَ وَهَمَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ مَا كَانَ سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ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 عنكبوت كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان ان اهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون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 طالوا لولا 121. كفى بالله بيني وبينكم شهيدا 122. يعلم ما في السماوات والأرض 123. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون 124. ويستعجلونك بالعذاب يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَى وُجُوهَ الْعَذَابِ يَنْسَوْنَ سَوْءَهُمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِ Thun fa iyaya fa abudu Kul u nafsin غُرَفًا لَنَبَوَّأَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَكَأَنَّهُمْ يرزق الله ويرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فإنا يؤفكون 112. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم 113. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء, ماء 121. وليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون 122. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة له يُوسِفُ سِلْفُ الْقِدْعَ اللهم مخلصين له الدين فلما نجاهم فلما نجاهم الى البر اذاهم يشركون ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون اولم